أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا قالوا هذا سحر مبين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 رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره على الدين كله، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هالأدلة. علي تجارتٍ تنجكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكم إنكم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات جنات تجرين تحتها ومساكن طيبة في جنات عدم ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا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 فأصبحوا ظاهرين